الحمد لله, من من الحمد لله رب العالمين والصلاه ة والسلام ا على ل ل ربي والسلام ع آله وصحبه تبع وأجمعين من إلى م ن م ل ا كثيرا ب على ا م العالمين لله والصلاة والسلام أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ل ي ل ة ا ل أ ر ب ع ة الرابع عشر من شهر ربيع الثاني ل س ن ة ثلاث وثلاثين و ا ر ب ع م ا ئ ة والف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 ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير و أ ر س ل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل و أ و ل ه م نوح عليه السلام و آ خ ر ه م محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أ ن أ و ل ه م نوح, نوح قوله تعالى إ ن ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده وكل أ م ة بعث الله إ ل ي ه م رسولا من نوح إ ل ى محمد ي أ م ر ه م ب ع ب ا د ة الله وحده وينهاهم, وينهاهم عن ع ب ا د ة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت قال الامام رحمه ع ل المجدد تجاوز شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال و قوله تعالى والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا هذا الدليل الثاني على أ ن الناس إ ذ ا ماتوا يبعثون استدل ب ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى التي في سوره طه ا ثم ت ن ه ى بهذه ا ل آ ي ة والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا هذا موافق لما في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى في قوله منها خ ل ق ن ا ه أ ي أ ن الله سبحانه وتعالى أ و ج د ك م من ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى إ ش ا ر ة إ ل ى خلق نبي الله ادم عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا ثم يعيدكم فيها هذا موافق لقوله جل وعلا في ا ل ا ي ة التي قبل ا ومنها نخرجكم أ و فيها نعيدكم ب معنى إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يدفن في ا ل أ ر ض هذا معنى قوله ثم يعيدكم فيها أ ي إ ذ ا متم ثم قال ونخرجكم إ خ ر ا ج اي في البعث والنشور هذا هو الموضع الشاهد من ا ل آ ي ة 私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのことを知っているときに、私たちはあなたのこっているのことはあのことを知ているときていっているときに、私たはあなたのこきに、なる ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف صنف لا حساب عليهم و لا عذاب و صنف يحاسبون حسابا يسيرا بمعنى العرض و صنف يحاسبون بمعنى يناقشون و هؤلاء و هذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة هم مسلمون أ م ا الكفار فخلاف بين أ ه ل العلم هل يحاسبون أ و لا الصنف ا ل أ و ل الذين ليس عليهم حساب و لا عذاب دل على ذلك حديث عمران في الصحيحين في قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب و لا عذاب السبعين أ ل ف هم الذين لا يعني يسترقون و لا يكتوون و على ربهم يتوكلون كما بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في الحديث قال ا ل خ ل و ن ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب ومنهم عكاش ة ا بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أ ن يجعلني منهم فقال أ ن ت منهم ثم قام رجل آ خ ر فقال يا رسول الله ادعو الله أ ن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاش ة هذا الصنف ا ل أ و ل الصنف الثاني هم من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وهؤلاء خ ل ص ا ل م ؤ م ن ي ن وهم الذين يحاسبون بمعنى يعرضون على الله سبحانه وتعالى وتعرض صحائف أ ع م ا ل ه م وهؤلاء هم المشار إ ل ي ه م في قوله سبحانه وتعالى ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا والحساب اليسير هو العرض و الصنف الثالث هم الذين يحاسبون حساب م ن ا ق ش ة و قد قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما في حديث ع ا ئ ش ة من نوقش الحساب عذب هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة من طوائف المسلمين أ م ا الكفار فبعض اهل العلم يقول أ ن ه م لا يحاسبون ل أ ن ه ليست لهم أ ع م ا ل ص ا ل ح ة حتى ي ح, ح, ح س س ي أو س ا س ب くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多 ع の人たちが多くの人た ل が多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人 ا ちが多く ل 人た ل ا 多くの人たちが多くの人 ل ちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが多くの人たちが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 بفضل ه تبارك وتعالى قال ودليل ا ل قول ه تعالى ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض لله ملكا وتصرفا وتدبيرا سبحانه وتعالى يتصرف فيهم كيف يشاء وملك الله جل وعلا ملك م ط ل ق لا ي س أ ل عما يفعل وهم ي س أ ل و ن بخلاف ملك بني آ د م و ابن آ د م قد يملك يملك ماله يملك عقاره يملك متاعه لكن ملك قاصر و ذلك أ ن ه لا يتصرف فيه إ ل ا بما يوافق ا ل ش ر فلهذا لا يجوز له إ ك ل ا م ه و لا إ ح ر ا ق ه و إ ن كان سفيها لا يمكن منه و نحو ذلك قوله تبارك و تعالى و لله メンテナンスを持っていきます。 لله ما في السماوات و ما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا يجزيهم الله سبحانه و تعالى على أ ع م ا ل ه م قوله بما عملوا هنا الباء قد يقال فيها أ ن ب س ببيه ي بسبب اعمالهم يجاوزون عليها بما عملوا و يجزي الذين أ ح س ن و ا أ ي بالطاعات و ا ل م س ا ب ق ة إ ل ى الخيرات و المسارع اليها بالحسنى و المراد بها ا ل ج ن ة ا ل ذ ي ن أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة الزياده هي النظر إ ل ى وجه الله الكريم و الحسنى هي ج ن ة الله سبحانه و تعالى قال و من كذب بالباعث كفر و هذا صحيح و صريح النصوص وذلك أ ن المكذب بالبعث مكذب لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع المسلمين وهذا كفر ناقل من م ل ة ا ل إ س ل ا م من كذب بالبعث كفر والناس في التكذيب بالبعث أ ص ن ا ف منهم من ينكر البعث بالكليه يقول أ ن الناس لا, يجا... لا يبعثون ولا ينشرون ولا يقومون من قبورهم اذا ماتوا انتهوا وهذا يقوله مشركو العرب ويقوله كذلك ا ل د و ر ي ة وغيرهم وهناك طوائف من ا ل ف ل ا س ف ة ينكرون ق و و ل ي البعث والنشور ويقولون أ ن الناس يموتون ثم بعد آ م د بعيد جدا يبعثون م ر ة أ خ ر ى في الدنيا وتكون حياه كحياتهم ا ل أ و ل ى و هذا هوس و خرافات لا دليل عليها من كتاب و لا س ن ة و لا عقل صحيح و هناك من يكذب بما يكون عند أ و في البعث كتكذيب بعض الطوائف بالحوض مثلا أ و تكذيب بعضهم بالميزان أ و التكذيب ب ا ل ش ف ا ع ة و نحو ذلك أ و التكذيب بالصراط و هذا وقع فيه طوائف ممن ينتسب إ ل ى أ م ة ا ل إ س ل ا م هنا يقول و من كذب بالبعث كفر و الدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا زعم الزعم في ا ل أ ص ل في وضع ا ل ل غ ة يقول اهل العلم بمعنى القول زعم بمعنى قال و لهذا يكثر منها ا ل إ م ا م سيبوين رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب يقول زعم الخليل زعم الخليل يقصد الخليل ابن أ ح م د شيخه و معنى زعم الخليل أ ي قال الخليل لكن في كتاب الله جل و علا ترد أ ك ث ر ما ترد و يراد بها القول المكذوب القول المكذوب يعبر عنه بالزعم بئس مطيه القوم ز ع م و ه ذ ا يلد كثيرا كما هو في هذا النص فهنا قال زعم الذين كفروا أ ي هذا الزعم أ و هذا القول كذب و خ و ا ف ة ولا ينبغي أ ن نلتفت إ ل ي ه زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوا أ ي قولهم كذب وقولهم باطل أ ن ه م لا يبعثون قل بلى وربي لتبعثون هذا فيها دليل واضح على أ ن من مات ف إ ن ه يبعث وهذا موافق ل ح ك م ة الله سبحانه وتعالى دل على كمال حكمته كما س ب ب وكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى فهنا أ م ر الله سبحانه وتعالى نبيه أ ن يقسم وهذا من المواطن الثلاث التي أ م ر الله جل وعلا فيها نبيه م بالقسم هذا ا ل أ و ل والثاني ويستنبئونك أ ح ق ه قل إ ي ورب ي إ ن ه لحق و الموطن ا الثالث قال الذين كفروا لا ت أ ت ي ن ا ل س ا ع ة قل بلى ورب ل ت أ ت ي ن ك م أي ثلاث مواطن ふだんはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときア私たちはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときに、 ثم بما عملتم بمعنى بما عملتم بجميع ما عملتم يسمى عملا كما يسمى عملا لتنبأن الحياة الدنيا قولا فعلا لأن القول الفعلا تنبأن تخبرون تخبرون كان أن أي أي أو سواء في هذه كذلك لتنبأن بما عملتم وذلك على الله أ ي الذي سبق و هو أ ن كل إ ن س ا ن يخبر بما بما عمل و كذلك ب ع ث الله تبارك و تعالى ا لذلك ع ب ا د أ م ر يسير و سهل و هيم قال و أ ر س ل الله جميع الرسل مبشرين و مذرين ن هذه من الحكم ة ل إ ر س ا ل ربنا سبحانه و تعالى رسله و أ ن ب ي ا ء ه مبشرين من أ ط ا ع ه م ب ا ل ج ن ة و ب م ر ض ا ت الله تبارك و تعالى و منذرين أ ي مخوفين من عصاه و اتبع هواه بالنار و سخطه تبارك و تعالى و ا ل ب ش ا ر ة ا ل أ ص ل أ ن ه ا تطلق فيما يخبر به ا ل إ ن س ا ن من الخبر السار هذا هذه البشر كما هنا مبشرين و منذرين فبشروه بغلام حليم و قد تطلق و يراد بها التبشير بالعذاب أ و التبشير بما يعكر صفو ا ل إ ن س ا ن ق و ل ه سبحانه و تعالى فبشرهم بعذاب أ ل ي م قال هنا و أ ر س ل الله الرسل و أ ر س ل الله جميع الرسل مبشرين و منذرين و الدليل قوله تعالى رسلا مبشرين و منذرين أ ي أ ر س ل الله رسلا مبشرين من أ ط ا ع ه م ب ا ل ج ن ة و برضوان الله تبارك و تعالى و منذرين أ ي محذرين من عصاهم و اتبع هواهم ب ص خ ط الله و بعذاب الله تبارك و تعالى ل أ ن ل ا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل كذلك هذه من ا ل ح ك م ة من إ ر س ا ل الرسل أ ي ل أ ج ل الا تكون للناس يوم ا ل ق ي ا م ة ح ج ة على الله كيف يعذبهم و لم يرسل إ ل ي ه م الرسل فلتنقطع هذه ا ل ح ج ة لتقوم عليهم ا ل ح ج ة و تظهر لهم ا ل م ح ج ة أ ر س ل الله سبحانه و تعالى الرسل و و لهذا يقول الله جل و علا و ما كنا معذبين حتى ن ب ع ث ر س و ل و هذا من ع ذ ل الله سبحانه و تعالى و لهذا أ ص ح ا ب ا ل ف ت ر ة أ و ا ل أ ص م أ و المجنون أ و الصبي الصغير من المشركين بعض أ ه ل العلم يقول يمتحنون يوم ا ل ق ي ا م ة و هذا كذلك من كمال ع د ر ي تبارك و تعالى يمتحنون يوم ا ل ق ي ا م ة توضع لهم ج ن ة و نار فيقال ادخلوا في ا ل ج ن ة ف إ ذ ا دخلوا فيها وجدوها نار و يقال لهم ادخلوا في النار فاذا, فإذا امتنعوا وجدوها نار و إ ذ ا قيل لهم ادخلوا الى النار فدخلوها وجدوها ج ن ة كما في حديث ا ل أ س و د ابن سريع المخرش في م س ن د ا ل إ م ا م أ ح م د ه و غيره من أ ه ل العلم فهذا فيه أ ن الله سبحانه و تعالى لا يظلم أ ح د ا شيئا و أ ن الله سبحانه و تعالى إ ذ ا عذب عذب بعدله و إ ذ ا أ ن ع م انعم بفضله سبحانه و تعالى فالعباد دائرون بين عدل الله و فضله تبارك و تعالى يقولنا رسلا مبشرين و منذرين ل أ ن لا اي لاجل الا تكون ل أ ن لا يكون للناس على الله ح ج ة أ ي برهان و دليل و أ م ر يجادلون به ح ج ة بعد الرسل أ ي بعد إ ر س ا ل الرسل تنقطع الحجج ل أ ن الرسل بلغوا ما امرهم الله سبحانه و تعالى بتبليغه قال و أ و ل ه م نوح عليه السلام محمد ص لما ذكر أ ن أن الله سبحانه وتعالى أ ر س ل الرسل بين الرسل أ ن, ن و و أ و ل ه م نبي الله نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو أ و ل نبي إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان بين آ د م ونوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ش ر ة قرون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والقرن م ا ئ ة س ن ة ولما حدث في قوم نوح الشرك بالله سبحانه وتعالى كانت لهم كان عندهم أ ن ا س صالحون فلما مات أ و ل ئ ك جعل لهم أ ص ن ا م ا يتذكرون أ ف ع ا ل ه م فيعملون مثل أ ف ع ا ل ه م ثم لما اندثروا و ماتوا و مات أ و ل ئ ك الناس الذين بنوا تلك التصاوير جاء الشيطان و سول لهم ع ب ا د ة تلك ا ل أ ص ن ا م و قال لهم ان أ س ل ا ف ك م كانوا يعبدون ه ا فعبدت من دون الله فحدث الشرك ف أ ر س ل الله سبحانه و تعالى نوحا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لهذا يقول الله جل و علا في كتابه الكريم كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين يقول أ ه ل العلم كان الناس أ م ة و ا ح د ة أ ي على التوحيد كانوا على التوحيد فبعث الله أ ي هنا قال بعض أ ه ل العلم هناك كلام يدل عليه السياق و هو ف أ ش ر ك و ا أ و فحدث فيهم الشرك فبعث الله النبيين و ب ش ر ي ن ومنذرين وبعض المفسرين يقول كان الناس أ م ة و ا ح د ة أ ي كانوا طائفه على الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا ر أ ي ت ه للراغب ا ل أ ص ف ه ا ن ي رحمه الله تعالى يقول بهذا القول الشاهد أ ن نبي الله نوح هو أ و ل رسول إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض 私はこ ي إلى 言ってい ي した。 من قبلك كذلك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده هذا م و ط ن الشاهد أ ي أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا بعد نوح ولو كان تم نبي قبل نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لذكر في هذا ا ل م ق ا م الذي هو م ق ا م تبيه فدل ذلك على أ ن أ و ل الرسل إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض هو نبي الله نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن ا ل س ن ة ما جاء في الصحيحين في حديث ا ل ش ف ا ع ة الطويل او المرو من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و ح ذ ي ف ة أ و من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وابي سعيد أ ن الناس لما يطول بهم الوقوف في الموقف ويحصل بهم ما يحصل من الكرب والهم والعرب يذهبون إ ل ى نبي الله آ د م فيقولون يا آ د م 「あなた يا نوح 私たちはあなたのお話を聞いているのは、私たちのお話を聞いているのは、私たちのお話を聞いてい ا ل は、ل ا ة, ة والسلام ال وأ وأ وال ف ق و は、ه تبارك وتعالى 私はあなたの名前を書いてあったと思います。 ل أ ن ه مكذب للنصوص ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة في أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وقد بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه سيكون في أ م ت ه كذابون الدجالون ث ل ا ث و ن وقال اهل العلم الثلاثون هؤلاء هم رؤوسهم رؤوس ه م رؤوس الدجالين أ ي الذين يكون لهم أ ت ب ا ع ويكون لهم صوله صول و ج و ل ة ويفتنون الناس اما يعني غير الرؤوس فهم كثر ما يمر عصر ما يمر زمن إ ل ا و يظهر من يعني قد أ ص ا ب ه في عقله هوس و خرف فيدعي ا ل ن ب و ة وهذا مازال إ ل ى عصرنا الحاضر الشاهد أ ن من كذب أ و من ادعى ا ل ن ب و ة بعد نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو مرتد كافر خارج من م ل ة ا ل إ س ل ا م قال このように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思 私たちはあなたの言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ إ ن ه ن ا ن ا ف ي ة أ ي ما من أ م ة لان إ ن ت ر د و تكون على يعني يراد بها النفي قال قال ي أ م ر ه م ب ع ب ا د ة الله وحده و ينهاهم عن ع ب ا د ة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا و لقد بعثنا البعث كما سبق معنا بمعنى الإرساء، و ل 私 د بعثنا في كل أ م に、الأمة ترد في كتاب الله ت のように وتعالى و أ أ ي はこのように思うときに、私た ا はこのように思うとき ل 私たちはこのように思うときに、私たちはこのように思うときに、ا たちはこのよう ن ا うときに、私たちはこのように思うと ا に、私たちはこのように思うときに、私たちはこのように思うときに、私たちはこのよ ا に思うときに、私 ل ちはこのように思うときに、私たちはこのように思うとち و يدل عليه قوله تبارك و تعالى إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه أ ي على م ل ة و طريقه نحن عليه و تطلق ا ل أ م ة و يراد بها الزمن يراد بها الزمن و ا ل ذ ك ر بعد أ م ه أ ي بعد زمن ذكر بعد أ م ه و هناك ق ر ا ء ة و ا ل ذ ك ر بعد أ م ه فقال أ ه ل العلم المراد بها أ ي ذكر بعد نسيان ذكر بعد نسيان و ا ل إ ط ل ا ق الرابع تطلق على الرجل الواحد الذي قام بما أ و ج ب الله سبحانه و تعالى عليه بامتثال ا ل أ و ا م ر و اجتناب النواهي و هذا م أ خ و ذ من قوله تبارك و تعالى إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ه ف إ ذ ا هذه بعض معاني ا ل أ م ة ا ل م ذ ك و ر ة في كتاب الله تبارك و تعالى هنا المراد بها ا ل ط ا ئ ف ة من الناس و لقد بعثنا في كل أ م ه رسولا ما هو المقصد من البعث ب ي ن ه ربنا تبارك و تعالى هنا في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت و هذا هو التوحيد عباده الله subhanahu wa ta'ala わ ذا معنى كلمة لا إله إلا الله جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى هذه الكلمة ودعوا إلى توحيد الله وحذروا من الشرك بالله subhanahu wa ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ن و ح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهذا فيه الأمر ウィトヘイディラウィアウィラウィトヘイディラヘイズパナウォタアラウィアウィアウィアウィアウィアウィアウィアウィ أ ت ر ك و ا الطاغوت و ت ر ك و ا ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ص ل ة إ ل ي ه كالغلو في الصالحين مثلا أ و التبرك أ و التمسح أ و نحو ذلك هذا كله موصل إ ل ى ع ب ا د ة غير الله جل و علا و اجتنبوا الطاغوت و سياتي الكلام على الطاغوت فهذا فيه ا ل أ م ر أ و أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا أ م ر و ا بتوحيد الله و نهوا عن الشرك بالله سبحانه و تعالى قال و افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت افترض الله سبحانه و تعالى على جميع العباد أ ن يكفروا بالطاغوت و هذا كما قال الله سبحانه و تعالى لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين ا ل ر ج د من ا ل غ ي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله ファカデリ س フィハッアルモナフィキンアランタライラルディネアズアムナアナンイラアランタライラルデ ل ネアアアランタライラルディネアズアムナ ن ナン يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قلب يريدون ان يتحاكموا イラットアウト وقد オミューアイキフォルビファーザフィーアムルビキフルブットアウト ويقول اهل العلم الكفر بالطاغوت يكون ب أ ن تعتقد أ ن ه لا تجوز عبادته و أ ن تعتقد أ ن ه يجب الكفر به و كفر من يعتقد عبادته و أ ن تهزره و تهزر أ ه ل ه هذا الكفر بالطاغوت فلهذا هنا يقول و قد افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت و الطاغوت م أ خ و ذ من م ج ا و ز ة الشيء حده كل شيء تجاوز به ا ل إ ن س ا ن حده أ و كل شيء تجاوز الحد فهو طاغوت إ ن ا لما طغى الماء حملناكم في الجاري ة أ ي لما تجاوز الماء حده حملناكم في ا ل س ف ي ن ة و هذا كذلك ا ل م أ خ ذ في تعريف الطاغوت لما تجاوز العبد في هذه المخلوقات حدها صارت عبادتها ع ب ا د ة طاغوت فلهذا يقول هنا و ا ل إ ي م ا ن بالله أ ي أ م ر كذلك ا ل إ ي م ا ن بالله و ا ل إ ي م ا ن بالله يكون باعتقاد التوحيد في الله و أ ن ه المستحق ل ل ع ب ا د ة وحده سبحانه و تعالى و أ ن يفرد سبحانه و تعالى ب ا ل ع ب ا د ة و ي ق ف ر بما دون الله سبحانه وتعالى من ا ل آ ل ه المعبود من دون الله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى م عنا ى ل طاهود وابن القيم إ م ا م ا ل أ ئ م ة ومحقق من المحققين ومن تلاميذ شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى له مؤلفات ن ف ي س ة جدا فهو كما قيل فيه صاحب ا ل ق ل ب السيال والسحر الحلال وهذا ا ل の م ا م نصر الله س 私たち ن ه وتعالى به て ي ن ا ل ل 私たち ح ا ن ه の ت ع ا ل ى ونفع الله ج は و ع ل の ب ك ت ب いているときに、私たちはあなたのお話を聞いて ه るときに、私たちはあなたのお話を وكذلك إ ع ل 私たち ل م ال و ق の ي ن ع 聞い رب るときに、私たちはあなたのお ك を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたの ا 話を聞いているときに、私たちはあなたのお話を聞いているときに、私たちはあなたをは من ب ه التي هذا ب قال هنا قال ما ا た ع ب د ح がとうございました。 وهذا ك ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن و ا ل أ ح ج ا ر و نحو ذلك ل أ ن اهل العلم يستثنون من الطاغوت هنا يعني من عبد من الصالحين أ و ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين و ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن ه م غير راضين ب ع ب ا د ة من يعبدهم من دون الله ف هم لا يدخلون في الطاغوت و سياتي معنا أ ن رؤوس ا ل ط و ا غ ي ت خ م س ة ومنهم من عبد من دون الله وهو راض ٍ فهو غير داخلي ف إ ذ ا من معبود المراد بهم ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن و ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر و ا ل ح و ذ ا ن أ و متبوع و المتبوع هنا قد يشمل صنفين ا ل أ م ر ا ء و علماء السوء و كذلك علماء ا, أ ل の و いを م, م ل ل ر てい السوء الذين يأمرون ب きに、あなたの思いを聞いているときに、あなたの思いを聞いているときに、あなたの思いを聞い ر いるときに、あなたの思いを聞いているときに、あなたの思いを聞いているときに、あなたの思いを聞いている ل きに、あなたの思いを聞いて ر るときに、あなたの思いを聞 ا ているときに、あなたの思いを聞いているときに、あなた د 思いを聞 الله سبحانه وتعالى أ م ر ب ط ا ع ة ولي ا ل أ م ر و و ل ا ة ا ل أ م و ر ص ن ف ا العلماء و ا ل أ م ر ا ء كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ت أ م ل في هذه ا ل آ ي ة ن ك ت ة وهي أ ن الله سبحانه وتعالى ذكر طاعته و ط ا ع ة نبيه وكرر الفعل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فلما جاء إ ل ى أ و ل ي ا ل أ م ر ل ن يذكر الفعل フたちはこのように思うこ ى الله, ي الله عليه وسلم، فإنه لا يطاع في ذلك، لأن ط ا ع うに思うこと ا س ت ق ل ا よ إنما هي طاعة. لله تبارك وتعالى فلهذا هنا قال و أ و ل ي ا ل أ م ر ما قال و أ ط ي ع و ا للامر منكم هذا يعني ملحظ تشهد له النصوص كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ط ا ع ة إ ل ا في المعروف حديث مخرج في البخاري وغيره وكذلك الحديث المخرج في مسنه ا ل إ م ا م أ ح م د لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق ف إ ذ ا أ ط ي ع و ا في م ع ص ي ة الله فقد جعلوا فقد جعل المعبودات و هذا هو الطاغوت أ ن ك تجاوزت به الحد ل أ ن حده أ ن ه يطاع فيما يطاع فيه الله أ و فيما يطاع فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و في ا ل أ م ر المباح هذا الذي يطاع ف ه أ م ا إ ذ ا تجوز به إ ل ى أ م ر أ و س ع فقد جعله ا ل إ ن س ا ن طاغوتا او مطاع من معبود أ و متبوع أ و مطاعا م ط ا ع كذلك يدخل فيه ا ل أ م ر ا ء يدخل فيه ا ل أ م ر ا ء الذين يطاعون في م ع ص ي ة الله تبارك و تعالى قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أ و متبوع أ و مطاع يقول أ ه ل العلم هذا التعريف هو أ د ق تعريف في تعريف الطاغوت أ د ق تعريف هناك تعريف اخرى ذكرها بعض العلماء لكن هذا التعريف هو أ د ق التعريف إ ذ شمل أ ص ن ا ف المعبودات التي تعبد من دون الله و التي تجاوز بها العباد حدودهم في ذلك ا ل ك ل ا م على أ م ر ا ء السوء أ ن ه م طواغيت ل أ ن ه م تجاوز بهم العباد في تحليل الحرام أ و تحريم الحلال 私たちはあななたのたあなたのためはあなたのたのたのたに、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなのためはあなたのために、私のために、私たちはあなに、私のために、私たちはの قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها كما في حديث ح ذ ي ف ة المخرج في صحيح ا ل إ م ا م مسلم هنا يقول هناك ط ا ئ ف ة تسمى ب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ ح م د ي ة ويفسرون ا ل آ ي ة ا ل خ ا ت م النبيين الخاتم هو ا ل ز ي ن ة مع العلم أ ن ه 同じく、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、 جاء انسان و قال أ ن ا لا أ ن ا لا و أ ن ا قد بشر بي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ي متى في أ ي حديث قال في قوله لا نبي بعدي و هذا جهل ب ا ل ل غ ة لو كان كذلك لقال لا نبي بعدي و هذا هوس ما يقوله هؤلاء هذا هوس و يجب التحذير منهم و التنفير عنهم و عدم مجالستهم ご視聴ありがとうございました。 فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحسن ع ش ر ة زوجته وأن يحسن إليها ولهذا أ ن يحسن إ ي ا و ل ه قال رجل يا رسول الله ما حق زوج أ ح د ن ا عليه قال أ ن تطعمها إ ذ ا طعمت و أ ن تكسوها إ ذ ا ك ت س ي ت ولا تضرب الوجه ولا تقبح د ي معاوي حيدة الأشياء ث ولما شك بعض بن شك 私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそれを言うと、私たちはそ 私はそれを言うと、その時に言うと、その時に ي うと、その時に言うと、その時に言うと、その時に言うと、その時に言うと、その時に言うと、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 よく聞いてくれている。 نقول ن ا نرجو توجيه ك ل م ة لمن ينامون عن ص ل ا ة الفجر ص ل ا ة الفجر هي المعيار في م س أ ل ة يعني ص ح ة إ ي م ا ن ا ل إ ن س ا ن قد جاءت ا ل ص ي ح ي من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو يعلم الناس أ و ما في ص ل ا ة الفجر و العشاء لاتوهما و لو حبوا لاتوهما و لو حبوا و た ذ ل ك جاء عند ا ل ت きに、私た ب ش ر の辺りを見つけたと ا ل ظ ل م بالنور ا ل ث ا と ي に、私たちはこの辺りを見つけたときに、私たちはこの辺りを見つけ ن من ص ل た ا ل こ ج ر في جماعة ف ه 私 ف ち ذمة الله حتى ي م س 私 وفي ق の ل りを見つ ل たときに、私たちはこの辺りを見つけたときに、私たちはこの辺りを見つけたときに、私たちはこの ا りを見つけたと ا に、私たちはこの辺りを ل ا けたときに、私たちはこの辺りをこのに、 أ ن يفرط في هذا ولا يجوز له أ ن ينام حتى تطلع الشمس أ و ان يفرط في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ و نحو ذلك وهو يسمع النداء فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحافظ على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في فجر ويحذر من التهاون هذا السؤال يقول سبق ب ا ل أ م س ان في, في الدرس أ و أ ن المدرس ك ا ل أ ج ي ر والشيء ا ل م س ت أ ج ر إ م ا أ م ا إ ن تعينت ا ل م ن ف ع ة المراد منه أ و ل ا ً ولعل المدرس طيب ممن تعينت ا ل م ن ف ع ة المراد منه بدليل إ ر س ا ل ا ل م د ر س ة في آ خ ر كل شهر كشفا بعد حصصه بعدد حصصه وحضوره فيها وغيابه بخلاف غيره من ا ل إ د ا ر ي ي ن والمدير ونائب المدير ونحو ذلك لاخرين ما نعلم ب أ ن خروج المدرس بعد اتمامه حصصه أ ص ب ح ع ا د ة م ض ط ر د ة من غير نكران في ا ل أ غ ل ب فهل تكون هذه ا ل ع ا د ة م ف س ر ة ل م جاء في العقد لقول القاضي شريح سنتكم بينكم فيسوق للمدرس فعل ذلك بعد إ ت م ا م ه ل ل م ن ف ع المراد م ن ه إ ذ ا كان مكتوب بينهم أ ن ه لا بد أ ن يبقى في الدوام ففعل الناس لا يحل حراما و لا يحرم حلال ا و ت ه ا و المدرسين خ ا ص ة إ ذ ا كان مكتوب في العقد أ ن ه إ ذ ا احتج إ ل ي ه في غير حصصه كنقص مدرسين أ و غياب مدرس أ و نحو ذلك ف إ ن ه يكمل النقص فهذا لا يمكن أ ن يكمله وقد أ ن ه ى حصته وذهب إ ل ى بيته ل أ ن ه قد يحتاج إ ل ي ه مثلا غاب مدرس لمرض أ و نحو ذلك فلا يبقى الفصل شاغرا アドルの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの よく知らないです。 فالكلام على ما سبق في الدرس الذي مضى ما حكم صحه امام من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر ولكن جاهل تفاصيل ما في اليوم ا ل آ خ ر من دون إ ن ك ا ر هذا يقولون له ا ل إ ي م ا ن المجمل ما دام أ ن ه لم ينكر إ ي م ا ن ه صحيح هل يجوز لي أ ن أ ع ر ض زوجتي على دكتور خاص ب أ م ر ا ض النساء مع العلم أ ن الدكتور أ ف ض ل من ا ل د ك ت و ر ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ط ب ي ة وهذا ما نصحني به بعض ا ل ع ا م ة 私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私たちの話を聞いているのは、私 هذا ما أن هذا ما أن في ض んでし م う ض يقول ما ا ل إ خ و ا ن وما الشيعه ا ل إ خ و ا ن تبع امامهم ومعلمهم وليس ب إ م ا م ولا معلم إ ن م ا هو م ج ه ل حسن البن أ س س ف ر ق ة ا ل إ خ و ا ن في نصف القرن الماضي الميلادي و أ س س ه على أ ص و ل عشرين ولم ي ؤ س س على أ ص و ل الكتاب و ا ل س ن ة إ ن م ا أ س س ه ا على أ ص و ل عشرين و في هذه ا ل أ ص و ل ما يناقض أ ص و ل ا ل كتاب ا ل س ن ة حتى أ ص ل الولاء و البراء فبين في هذه ا ل أ ص و ل أ ن الولاء لمن كان في ح ز ب ه و التبرئ لمن لم يكن في ح ز ب ه و ليس الولاء و البراء على ا ل إ ي م ا ن و ص ح ة الاعتقاد و لهذا يقول العلماء أ ن منهج ا ل إ خ و ا ن المسلمين مبتدا خارج من ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة حتى قال الشيخ أ ح م د شاكر رحمه الله تعالى ب أ ن نهج ا ل إ خ و ا ن المسلمين نهج الخوارج نهج الخوارج ثم انتشر من ن ص ر و انتشر إ ل ى ليبيا و كذلك إ ل ى السودان و كذلك إ ل ى بلاد الحرمين و اليمن و غيرها و انتشر شرهم بانتشارهم انتشر شرهم و هم لا يعتنون ب ا ل س ن ة و لا يعتنون بعلماء المسلمين إ ن م ا يعتنون الناس منظرين ج ه ل ة و نحو ذلك و ن ا س ثوريون و ن ا س يعني يمشون مع أ ه ل البدع و الضلال و يطبلون ل أ ه ل البدع ل أ ج ل أ ن يكثروا سوادهم و حسن ا ل ب ن ة كان يمشي مع الفرقه ا ل ح ص ا ف ي ة لحضور حضرتها ومجالس ذكرها ا ل م ز ع و م ة التي يدعى فيها غير الله تبارك وتعالى ويمجد أ د ي ا ن اليهود والنصارى ونحن ذلك ولله ذر من قال لا يعني ان ل ل إ س ل ا م صرحا كل ما فيه حسن لا تسال عن من بناه إ ن ه جد الحسن إ ن ل ل إ س ل ا م صرحا أ و إ ن ل ل إ خ و ا ن صرحا كل ما فيه عفن لا تسال عن من بناه إ ن ه الصوفي حسن و أ م ا ا ل ش ي ع ة فهذه ف ر ق ة أ و ل من أ س س ه ا هو رجل يهودي يقال له عبد الله بن سلم أ ظ ه ر و ا و ا ل ش ي ع ة والتشيع بمعنى ا ل م ن ا ص ر ة أ ظ ه ر و ا مناصره ت م لال بيت النبوه ة ل آل عليه الصلاه والسلام وكل مبطل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يروج باطله فانه لا ي ظ ه ر ا ل ب ع ض إ ن م ا ي ظ ه ر شعرات ا يغتر بها الناس ل ي ن ف و ذ س م و م ه و ي ب ث ب ا ط ل ه ف ه ؤ لا ء أ ظ ه ر م ح ب ة آ ل ب ي ت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وطعن و ا في د ي ن ا ل إ س ل ا م طعن و ا في ص ح ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وطعن و ا في علي رضي الله عنه وفي الحسن ل م ا ت ن ه ز ل ا ل خ ل ا ف ة على م ع ا و ي ة و ب ل ت ي الحسين وكذلك ط ع ن و ل الله ا صلى ك ل بعض ا ل م ع ا ص ر ي م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله الله وسلم يتحمم تبعات ما جاء من ا ل أ م ة م ن الخلاف والقتل ل أ ن ه لم يوصف وهذه ك ل م ة ك ف ر ي ة ر د ة خ ر وكذلك ج من الإسلام دين و ا ل ط ع ن في كتاب الله سبحانه وتعالى و ب أ ن ه م ح ر ف حتى أ ل ف بعض كبرائه كتابا في بيان أ ن ا ل ق ر آ ن محرف وهذا كفر ورده وقالوا أ ن الكتاب محرف أ ك ث ر من مائه وخمسين وجهه وسموا هذا الكتاب فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب ا ل أ ر ب ا ع وهذا الكتاب عار عليهم إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة وظاهر ا ل أ ن مؤلفه المجلسي أ و الطوسي فهؤلاء طعن في كتاب الله بل طعن في الله جل وعلا حتى قال بعضهم إ ن الذي يعبده المخالفون ويقصدون ب ا ل م خ ا ل ف ي ن كل من ليس بشيء فهو مخالف ذلك الرب ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا فلا نجتمع معهم في رب ولا في نبي حتى ا ل ق ب ل ة هم يفضلون ت ر ب ة كربلاء على م ك ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ه م أ ن يخرج خارج كربلاء ي أ خ ذ و ا من أ ح ج ا ر كربلاء ويسجدوا عليه ا ل أ ن ه م يرون أ ن جميع ا ل أ ر ض نجسه هذه من عقائد ا ل ش ي ع ة الاثني ع ش ر ي ة وهم الروافق فهؤلاء ا ل ش ي ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمون يقول بعض كبرائهم يجوز أ ن يدين ا ل إ ن س ا ن بدين الاثني ع ش ر ي ة والجعفريه わが家の人たちのことを知っている人たちのことを知っている人たちのことを知っている人たちのことを知ってある人たちのことを知っている人たちあことを知っている人たちのことを知ったことを يقول هل لا إ ل ه إ ل ا الله كفر بالطاغوت وتجزئ قائلها في كفره بالطاغوت وتكفيه نعم هي فيها كفر بالطاغوت لكن ما معنى الكفر بالطاغوت إ ذ ا قلتها و حققته فهي كفر بالطاغوت في قوله لا إ ل ه هذا كفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه و تعالى و لهذا قلنا فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله هو معنى قوله لا إ ل ه إ ل ا الله كما أ ن قوله و ا ع ب د ا ل ل ه ولا ت ش ر ك به شيئا هو معنى لا إ ل ه إ ل ا الله وكذلك في ا ل آ ي ا ت التي في هذا السياق يقول ما يعني ما القول فيمن يستدل على أ ن البسمله ليست آ ي ة من كل س و ر ة ب أ ن ه ا ل و كانت كذلك للزم ا ل ت ك ر ر ا وهو ي غير, غير م ح ل ه ف ل ا ي ل ي ق ب ا ل ق ر آ ن ه ذ ا ك ل ا م غير صحيح ل وقال استدل و لو كانت آ ي ة و ا ل ق و ل ب أ ن ه ا ل ي آية س ت إ لو ا في س ر ة ا ل ن م قول ايام ل ل م ا ك وجمع وقال أ و ى ي لو له ه أنها لو كانت آ ي ة ل م ي خ ت ل ف فيها لو كانت آ ي ة لم يختلف هذا أ ق و ى دليل وهو دليل من حق قوي وهي مساله خ ل ا ف ي ة بين أ ه ل العلم يقول هنا هل ينصح بتشجيع ا ل أ و ل ا د على ا ل ص ل ا ة في المسجد ب إ ع ط ا ء الهدايا والنقود لا ب أ س إ ذ ا لم تجد ط ر ي ق ة إ ل ا هذه لا ب أ س وقد قال إ ب ر ا ه ي م ادهم قال لي والدي إ ذ ا طلبت العلم فلك بكل حديث درهم فطلبت العلم ف أ ص ب ح لله وهذا كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله ف أ ب ى أ ن يكون إ ل ا لله لكن لا يكون أ ص ل ا بعد أ ن تغرس في 私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちを私たちを私たちを私たちを私たちを لمن تعلم و ن و لمن تتعلمون منه ما أ ع ر ف من عنده شيء اخوان في هذا الحديث من عنده شيء فليتفضل به يقولون رجل غل مالا من ا ل د و ل ة قيمته كذا و كذا فكيف يرده من حيث أ خ ذ ه يرده حيث أ خ ذ هذا المال يرد هذا المال ف إ ذ ا علم ا ل ج ه ة التي أ خ ذ منها هذا المال ك أ ن تكون مثلا م ؤ س س ة ا ل ص ن ا ع ة أ و و ز ا ر ة ا ل ز ر ا ع ة أ و و ز ا ر ة التعليم فيرده إ ل ى ا ل و ز ا ر ة ا ل ق ا ئ م ة حاليا الخطوط او ك ث ي ر من الخطوط غير و ا ض ح ة فالرجاء التوضيح يقولون والدي ووالدتي توفيا ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرحمهما فكثيرا ما أ ب ك ي عليهما حينما أ ت ذ ك ر ه م ا أ و أ د ع و لهما ف أ ب ك ي بكاء شديدا على فراقهما ف أ خ ا ف بفعل هذا أ ن ي لا أ ر ض ى بقضاء الله وقدره إ ذ ا كان فعل هذا خطا فبما تنصحني أ و ل ا أ ن ص ح ك بالصبر وثانيا أ ن ص ح ك بالدعاء لهما وثالثا ببر アメリカの歴史について話し合ってきました。 私たちのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなた ه كما جاء الظاهر た ي صحيح مسلم لما بك النبي صلى الله عليه وسلم ب ك お話はあなたのお話はあなたのお話はあなたの ا 話はあなたのお أ はあなたのお話はあ ف أ ب お話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話 ب あなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたの ك 話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあ ل ا のお話はあなたのお話は ز أن ي ب ك は الانسان على قريبه أ و نحو ذلك لا ب أ س بذلك بشرط الا يصل إ ل ى حد الجزع و ا ل ت ص خ ط يقول من هم الجهاديون و ما منهجهم أ و ل ا هذه ا ل ت س م ي ة هم يحبون أ ن ينفردوا بها ك أ ن غيرهم ليسوا من أ ه ل الجهاد هذه ط ا ئ ف ة وهذه ا ل ط ا ئ ف ة رجوع لأهل العلم ولا, الع ولا يعني رجوع لمنهج أهل السنة والجماعة. يفجرون في المؤسسات، ي ー ج ر, س س ج ر و ن في الأسواق، سواء في دول الكفر وحتى في دول المسلمين. ウ ح ص ل ذلك في ス ي ر م د و ソ ة من المسلمين كمصر وبلاد الحرمين وفي المغرب ا ل ع ア ب ي وفي الجزائر. وفي غيرها وهؤلاء يقودهم أ ن ا س ج ا ه ل لا يرجعون لا إ ل ى الكتاب ولا إ ل ى ا ل س ن ة على فهم سلف ا ل أ م ة إ ن م ا يرجعون على فهم أ ن ا س لا يعرفون بالعلم ولا يعرفون ب إ ت ق ا ن قواعد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذه المسائل م س ا ل التكفير وغيرها فمن أ ص و ل ه م التكفير ل و ل ا ة ا ل أ م ر من غير قيد ولا شر ومن غير تفصيل بل تكفير مطلق وكذلك ا ل た س ت ه ا ن あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ا たはあな ا はあ ل たはあなたはあな ن はあ ا ل はあなたはあなたはあなた ة あなたは ا なたはあな ا ل あなたは ا ل たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな و はあなたは ي なたはあなたはあなたは أ なたはあなたはあなたはあ أ たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ل なたはあな ل はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた الطعن في أ ه ل العلم وعدم يعني تقدير أ ه ل العلم و م ع ر ف ة مكانته وهذا منهج خطير خ ا ص ة في الطعن في أ ه ل العلم وطعن في أ ه ل ا ل س ن ة ب أ ن ه م متخاذلون و بانهم أ ص ح ا ب بغل ذي بغله السلطان ووصل ك ث ي ر منهم إ ل ى حد تكفير المسلمين ج م ل ة وتفصيلهم وقد ر أ ي ن ا بعضهم وتناقشنا معهم عندهم رئيس ا ل د و ل ة كافر والوزير كافر والقاضي كافر والسجان كافر والعسكري كافر وكل من يتعاون مع ا ل د و ل ة فهو كافر وهذا مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصيه وهؤلاء ر أ ي ن ا منهم جما من غ ف ي ر إ ذ ا ر أ ي ت في الجانب ا ل آ خ ر متهاونون في أ م ر ا ل ص ل ا ة متهاونون في أ م ر ا ل أ ذ ك ا ر متهاونون في أ م ر حفظ ا ل ق ر آ ن والعمل به متهاونون في أ م و ر ا ل ش ر ي ع ة حتى أ ن كثيرا منهم لا يحافظ حتى على ص ل ا ة الجماعه ة وقد رأينا أ ن ا س スタジオ。